تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدا وَالْبَغضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا فَإِذَا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ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 انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهر وظاهر ولا اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون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 ولا تمسكوا بعصم الكواثر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقدتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يقتلون أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله